مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الله من حيث لم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار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 يَبْتَغُونَ تَظْلَمٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَوْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُلَاءَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا يَجْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا فما أوتوا ويؤثرون على, أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون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 لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يُنْصَرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ ليولن الأدبار ثم لَا يُوَلِّنَ الْأَدَبَ رَثُّ مَلَائِكَةَ رَثُّ لَأَنَّهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ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 كإني أقاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين من آمنات تق الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتق الله ان الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فآنسهم انفسهم اولاء هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أ